فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْأَدَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي أَتِيكُمْ لَعَلِّي أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ